أحمد بسم الله الرحمن الرحيم قد كرمنا بني آ د م وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات وفضل اللهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ي و موسوعه النابلسي س ل ل فمن أ ا ل ا س ل ا ب ه فاولئك يقرؤون كتابهم ي ق ر س و ن ك ت ا ب ه م و ل ا ي ظ ل و ن ف ل ي ل ا و م ن ك ا ن في هذه أ ع م ي ه أعمى وأضل سهيلا ولقد أ ض سهيلا ل و كرمنا بني آ د م وحملهم في ا ل ب ر بحر ورزقناهم, <تصفيق> ورزقناهم من الطيبات وفضلنا ك م و س و م ن خ ل ق ن ا ب ل س ي ل ل ع و م ندعو ك ل أ ا س ب إ م ي ه ف َ م َ ن ْ أ ُ و ت س و َ ك ِ ت َ ا ب َُ ل س ي ِ للعلوم ِِ الاسلاميه بخيرتي اعمى ضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل اناس بايمان فاذا تابعوا بيمينه فاولئك يقرؤون كتاب و ل و ع ه ا ل ن ا ب ل ا ي ل ل ع ل ت م ا ل ا س ل ه م ي ه وقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا I'm so s c a r e t اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل ربك مقاما محمود <تصفيق> أقم الصلاة م الشمس الى غسق الليل و ق ر آ ن الفجر إ ن ق ر آ ن الفجر كان مشهودا Yeah. <laughs> ا ل ش م س إ ل ى غ س ق الجزء الاول من دلوك الشمس الى غسق الليل وقران آ ن ل ف ج ر إ قرآن الفجر كان ا ق و ا ر ب أ ادخلني مدخل صدقي واخرجني مخرج صدق واجعلني مله ن لك سلطانا نصيرا إ ن الباطل كان ذوقا وقرب ادخلي مدخل صدق و أ خ ر ج ل ي مخرجصد ق ان َّ الباطل ََِْ كان ََ ذ له Huh? i t sorry. I am. فضله كان عليك كبيرا ض ي ا َ ك ولقد َ ر َ ص ن ا لله َِِّ فِي وتكون لك جبله من دخيل وعلب فتفجر لها ن رخيل لها تفجيرا ك بيت من ز خ ف ل أ ت ر ق ى ف ي ا لا س م ء أ ترقى في السماء ولا نلومن لعروف حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه كن سبحان ربي, كن سبحان ربي قل سبحان رب ي ه ا ل كنت الا بشرا رسولا <تصفيق> سبحان ربي قل سبحان ربي هل قلت I'm so sorry. 「どうもありがとうございました」 ا ط ن ي ن ي م ش و ا ل خطبئنين لنزلنا عليهم من ا ل س ب ا ء ملك الرسول